بعد إفتعال أفعالي زباق الله من كإنسان كان بوخي عن جانبه أو فعالي فعاله كمسعود أولاً شوال لحم قوشت برجان يعني بوخي عوكس بجانب أقوم بطو اشتوال لحم يعني بوخي برجانب خبر ناني, كر. ناني كر. الصف كرت أقوم بطو اختبزين بوخي ناني كرت يعني صفوي كرت بوخي شاكي ديكس وخاوين دور لخوش وخاوين ولي كرت بوخي ده ام ادمه ككيده كلا اا وين كلام نيدا لوجود ان كاني به لا كريزاويا وكله جترا مشى نظيري انا يعني يا مراد افرني درك من سلاله من الطين سلاله يعني أوياك خصوصياتها الأجزاء المخزليات شكل دو خاص أوانا مثلاً بوا بجيات جبا جوش حيوانة فرذة وهي حيوانه رجاء سوأمان إنسان أمانة أخوا بنا أوانا زور ما دي هذا يقرأ بوأجزاءهني شكلية أوانش أبداً نطفياً لو إيشان شكلية أوانا أبد الجندار زور بشوق ك الإنسان عباده انت يعني هر عينك له المرحلهك اول و او شخالا بالدروس اللي ان داونه عشان وجه امانه شكيدك اجت الصفوه دي دي تاع انسانيه دي دي, دي سبب جاء عالم زمينيه خلقي أم زاويه الضم مش تشتاوكت يا ريتي من جربوا من كلمه صفير بيدك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 ولكن اما صلى الله عليه وعلى يكون صلى الله عليه وسلم يكون صلى الله عليه وسلم يكون صلى الله عليه وسلم وقت صلى صلى الله عليه وعلى يكون صلى الله يك وسلم يكون صلى الله عليه وسلم يكون صلى الله عليه وسلم يكون صلى الله عليه يك يكون صلى الله عليه وسلم يكون صلى الله عليه وسلم يكون صلى الله عليه فمن اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين يك اصطفايا يعني يكني وعويق جورا متعلقة بوانا دين موضي النوح وآل إبراهيم وآل عمرانا أعوى تصوري الأكراد وكأعوى لو لنا وبقي آدمي ورد لنا عمران إبراهيم لواني وعدا بيان اخوات معنى يحوك جميعه وقصيبه وقصيبه كي اعوايه اعلي ابراهيم خدي ابراهيم مياه ابراهيم بانكرا علي ابراهيم انا او دمينا او لا او انسان انا كنبتج له وقلد اعلى اخواته نا خير استفاده معنى اول <سؤال> سوالی که این مربوتا با مسئله جنوبیا و آمریکا خداوند در قرآن وقتی که از بحث نامی براد از حوریان بحثیم نامی براد. آیا این حوریان فقط برای مردان هستن؟ یعنی حوریان از جنس زن هستن؟ یعنی که حوریان از جنس مرد هم بوده و برای زنان هم می باشن. کلمه حور که در قرآن ایا جمع حوراء مؤنثی احور لری جه حور؟ كما يقولون كلماني و أولي عن حيود و أولي عن وا و كلماني الدورودان و قردئدة و حوراء أسيغي مؤنس بوجنبك عربري و الحمراء و غيري أوانا بمعنى شاو قرد أول ترجمي لفظين حوراء كالبالي جاء كلماني عين هيا جمع يجب ان يكون هناك اشياء تجمع تقديم المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد كبير المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد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 جناني دنيائي اواء خلق اكريانو بهشتا وغيري امانيش لا احاديثها يكا خواهم تريش خلق اكاد اربو شي وطلام اوي قطع يكا جناني دنيائي اواء خلق اكريانو واي ترح فوربو جنانو بياو حوري ونمجرا والاقرآنو هرنل سراء او اساسي في سياق قاضي من علماء قباخيهانه قلت لنا دنيا تعدي الزوجات دروس بلا او تكتبك واتمان بلا تعدد شو دروسني لوج اواضلانه يمكن ياك اينياك جنيك مؤمنين الاسلام فان في ابو خرف بكري بيذا بشوكي يقول ممكن شوكي يقول كي والله غير مؤمنين واش دا روشنه هم ازواجهم أصلاً دجال شو دجال خلقته فترة جنانة خوينة دجال نعم تقولي جنانة فيها وكي تريش تذكرهم مزاحني أم وهم طبيعتي دجال دوشو جن في العام كذا بعشرة شو, شو هذا شونی اندیال و هشتا شو اکنون به کسانی که شایسته اند به آنها می‌نویسند. یعنی مثل اون نگسی که اون جایی بود، آیا حالا خبرش دارند؟ لوا آوا بودن لوا کس لوا بر معاصرتی لگالی اند بود لوا هشتاد. تو تازه خلقیانه أجل توجهك بتوجيهاتك أنا ما كنت أشتمان <تصفيق> بمعناه يا ويك لجل فكرة جوردن نايد خلقته من ذاتي فيها ويا جنا جوردن نايد كجنود فيها متعلق ب فيها نقد معناه كدرجة مزاحمت أم مزاحمة السطحية كوجن تحمل أقرب رمبو فيها هناك ودواري هو سواله که جوری کی تریش جار جار مستحنی کن باشه کنید جوابی بیناو اوی شمای که کسانی که ایشن نظرم چوننان انت نوستیو با خواه فرمه پیاوان حوریان هنده با هشتا ایو نا وازم اگر روزانی ها که حوره که تایبتی جنانا مسواله شده نوستی که بوچی چی نا فرمه با جنان اوانیش پیاویان هنده با جوابی ولكن يجب ان يكون هناك جواب لكي يكون هناك جواب لكي يكون هناك شيء لكي يكون هناك في لكي لغين مسألة جواب لكي يكون هناك جواب لكي يكون هناك جواب لكي يكون هناك هي لكي هي هناك جواب لكي يكون هناك جواب لكي يكون هناك مسألة لكي يكون هناك جواب لقد جناني مسلحه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه يا جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه لجناب جانبی مطلوب بود، بارز لپیالا طلب بود، پیاو خازتاره، جن خازت شده. بر لواک من دو توضیح دم نشانه خود جناب. آو همو آرایشش و کج جنایکاتو خوی جلوادامو پیاو به معنای وکله سترتیا اول دانه که زنیم مطلوبه، آبی خوی برازینه تو وقت طلب که بید بود. و در عکس او پیام همیشه جنبه تعلبونه برات پیدا میکنه. نگر شد من کفش رو بیاره خوی برازنی تو خویم و توامون حرف بدن خویم به جن ات دارن دارن به مطلبی آن عای خویم دارن پیاده دارن لحاظی جن عملاً ات اجماع جنان بود دارن دارن هنگ خ اجماع نکنه قصد اثبات یعنی کلوک خویم حالی ما مطبوب و پیام جهر و تعلب جاء توضيحك ياذر. شو المسألة كم مسألين يا مثا؟ جنبي وقت بحث يعني يعني أما وقت بحث يا مثا كان يتركري الجنوpty أو هذو متنا أيمن برخوردارن وش كان وادبه شامة راحة وسيري برخوردارن متاع كان. بس هذو يعني أبيب ويان بيجذبك أو يعني أنا بيلبهجد. أما وختي بحث الجنوpty أو كأكرى. لپیاو جنبین متناقبون قویتره لجن جنبینی عمد بون. اوی تهرجنه خوی زانی تو لپیاو خوی زانی معناش جن. لپیاو جنبین متناقبون قویتره لمنی عمد بون. اول شهر دیگه عمدین جهت کتاب کمی عمد بوده جن. اما جنبین متناقبونی آقایتره له جن. لجنی شعر جنبین متناقبونی های نسبت لپیاو. یعنی لپیاو در خلاره اما جنبینی عمد بونی. خليت انا متناقن بوني چون غالب الاشياء متناقن بوني طالب بوني خاص دار بوني او في الوقت مثلا يجوا بيعوا له هشتى بو ب بيعوا مترحه لكه و البلد امريكا جن جانب النعمه بوني مطلوب بوني خاص شده شده بون يكا مترحه او جنب يع ذكر او فكرتين مستتره انه فته اا ال واكله بيعوا نعمه اولى في على لا لا بامرريكا نعمتك يبو مطرح ابيته لين اسمه بينا تحت الشكر خلاص فيها ما يشاؤون هرشي ابي ده هر شيء غلطت ترته خلقتي جن جاد في ادري كوابو. يجيني شويه او حددها وياك و هر لحد اكاوا جانب نعمت بني بارز بيت والمتنقل بومي مستتربيع داواي فيها وكاوا ودرناه لتجأوا في ترينها كبير كلا لهم فيها ما يشاوي هر شي دارك تسي دا اكاوا بس لو حد داواي قرآن افرنا هر اولي داواي اخوش ياواي دارك دا دا دا الزيار يبرقني ان شاء الله يرشوي بواد حاليا <تحدث> سؤالك آیا فرزندان فرضاً همیشه باید تعداد تدر باشند اگر جواب مستقص توجیه است در سؤال کنند دین اکریت و جوابش بده بین داده اگر باوگو دایک هر ورده دینن من عركانيا برل بلوخ ودواي بلوخ ضمن مرحلات سائر كتشون طوابة يعني في كنار برل بلوخ مناو تابع لداي كوباوكا مؤمنك يا بضم لتحتي لتحت سر قرسي وفعل وشي أو عن طريقه كده ونرايتر مسؤولية سين لسرشان لداي كوباوكا وكل لقمانا لقمان خليكي هر ورشیمنه را که بهشون لبینشی صحیحیه و شروع یکادکه خوشتانی پیدا متفقی شرک نبند دوای بشه ول حقی خواه حق دعی کو با اقامت راحبه کشون رعایتی تاجاتشون لبی خوش لوقمان خوی توصیت داد بر رعایتی حقی خویده به رشته اقساطان خوا خویگریدد که نفر می ابنه بنفسه ففنيوا وصفوا ووصي وصينا الانسان بوالده فاوتهوا بغبونه او لنصحته كان او ترو ابو امجاد شيتو بسر بشيت يا إنها ان تكون في قناعه وهتك بنشتر أجد سر العمل كمهمتين عمل رجعك الى نواج توابو اتر اما اللي نشو اللي عملها اصلاح بو انجار نوبي اويل كخلق اصلاح كاوامر بالمعروف وانه عامل المنكر كاماش مترح بو جايت مشكلاتي ودر سبب الصبر كاتو انجار لبرابر خلقه ووشي بيت موزعي مستكدرانه نبريتو بعمجوره اشتانا كتاب اي اخري اي آخر اي آخر نواز باشي اوه مسئولياتي كالسرشاني باوك نسبت با منها واندايكيش كمسئولياتي مشخصة وكلا جايترا حمله هو في طالو في 30 شهرا يا البو الى كان بو شيردان كان حواليين كاملين كدوراني بارداري جارى دوراني دوساوشيت بيدانكا اتل سر مستقيم أدا او مشترك او باو كنو بيتا وكتر ده دوران بدل بلوغ مسؤوليه سنين للترشح بالكدائح وبوفرش من علاقه و من علاقه طبعا تكليفك روتهنا كايتولوجينا يا بيت هذا البيان ده او والاختيار او انا او انا كاينك نفرض يا كان اما اجل الجامعه الاسلاميه منى فكرك قالها حقوقك تامنناها بضمنا ضال خدائح وديخون انك رايات نکن هر وقت هر مسئله ای که در کل جامعه نظری فرد به دویش به این یعنی که بگند افریا امینالانه یادداشت وادکه اصلاح بدن و رعایت حقوق امینالانه کن یا شد چاره بجوری که تو کریم مربیان بودن داده تو میگم. اما دوای بلوک دوای بلوک که فرد مستقل نه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 استقلالي كامل ها هو الروابط يعني الروابطي عند تقبعه ها روابطي نفسه ترصوزي و خير خاهية بو يكتر فقط هو اماليته وك حقوقي باوكو دا اي كان رعاية بنا وك افرمي اغير هاتو يكي كياني اهر ويان باپيري للاي توبون نيجي بايه عاش كان عايش اوف ترجمك الى داعو حتى اوه شان بي يعني اوه اي كان حقوقك رعاية بكريم دعي مسؤوليتي لبرابري باوقت دعيك و أدابك أو أميني أما فردك مستقلة وكهر شخصي يريك مستقل حقوقي خويته وواجبات ومسؤولياتي شيء وكهر فردك يتر أبيتو حقوقي أبيت تأمين وواجباتي واجباتي اوحي منذولة السؤال ترجم زينا مسانك تيترواد وزايد باوقت دائيك شرطة ترگيلا وطاومنا وغيلا وشوينيات تيترواد تو افتر با ضعیق نالش مقابل با افترانی که چکر میلی که افترانی که مقابلیه در افترانی برنبالوغا هر واکه قسمتی که اشاره مان کرده او او او او جاره وزیفه افترانی که کهوله رحمیه او اسفه قرآنه حرسه چون از افترانی نیروی او تو میکتی اعدافه او تا روش دیت او جنابی تواوی امکاناتێک کە لاختيار لە اختیای ئا او جینبە دای بنێت کە ڕشت دی کام بخیت. دوای ئەەکە پیابوو توانال لەش مسئولەتی باوکیش ئەوە بێت کە و معوی تاین هناك مسؤوليتي لبخيوك على لشير فيدان لسائر بخيوك الدنيا لمدة دو سال عمل بصالي قاناليا أبيت وبيع وبيش هرواه متقابل المسؤولة كتأميني نيازي هم جنك وهم من على فتكاك وبيتواني أما يتر لم متكيا تهاجات دو سال زورتري أو اشتاني وأتأمين كريم اشتي مع الدين هرچا اشتي تأمين علاقاتي الآن حتى لو طولانك لكن جنينة ذربان لا إنك أنرجنك قبل في من على كذا أعيش مترحة دجاج. جواي يتر من على كل وقت بروح يتر مترحة داي يكون وكملت الدنيا وتر نشون أوكا يبو لدوصل دولا وتعذاته وقتك التنزف ياك تقريبا شبيه يا واهبي طلع علاقات زها ترمت رحبيتو إيش هزوات وقتك التنزف ياك ترمسؤولي جا عندني برنامج يا عنه يا أبي مربي معلم بوك ياك تصحيبي تصحيب برنامج دوران ابنوغي كأمكارات أوانية كتولكش على مدة. عقاهية كامل المدينة وجهد في داره في ورشة ديني بإضافه كتأمين جنب ما هذه ليش أكره. دوايا ما كا بالغوا إثر أوياك متمام دول مختصر لا, لا، بنام. بنام. لو لا إيش هو مسؤوليتي من عليكش وتمانة؟ أنا زمينة هي ح حفظت لك ذناع قانون جزء قرار من الدوري دد لو ما خديتي اول جامعاته جواري دمسيدين داين دا صدر دير بلن جانه عادت قرب اوش ان کې کېو جناه حل بس اوش والي زم بیا بل اوخوته أجش تراك كن لدوالينا ويجذوجة مناسبة بوا كشة نصيحتي بكن خ خايف كن كسيجوا شايف تبي لودلو أما لو بشاو إجراء عقدة كه وإمضاء تسميمك خاصي باوك كخاصي بوا كه أوش لبشه أطماع يجن شركة تيانا كه تأخذ يجن هكذا الناقري نادرش أعدا يخوي كعطر كه إجراء فلا لزوتل ز دوامی سوالات اینترنت هم جمع می‌دهد. پس شده که ثایبتیه که خاصی باقی می‌لند، دخالت مسؤولیت کلی و عناوین ناسو بخصوص حدود وقتی دخالتی اند. مسؤولیتی اینجش مناسب دورانی باقی می‌داشته باشه که او وقت نامه دورانی برناملو با خو تکریش بسودی تعبیر نشانی اذن کشون رعایتی فوقی دایکوباق کم و تفینی اذن کام که رعایت کند و آمپتر ورشلی و دل تو جایوش لبرابر ون شکر است فرقاتو قدری آم ناماتان روزانه تو این آوان کم جزای آوان باتو بلندواری بلو اویک او با قدری کل دبیر مادی اگر نیازیان بوده تعمیل کم اگر نیازی مادیان نبود لبشی معنی آبید وقول آنف في الدنيا معروفة والشيوخ حسن دوايت ال من في عبيج بس حسن دواء لزوجي أرتفاقني أعيش بيكش لا بركات لي إتاعتي ديكو باق مرتقي عصيان نافل ماليخ وعند القرآن لوقت خلكه مثل توحيد ذكرك أدوار أو حقي ديكو باق شيء ذكرك الله فلم بلان أجرها وريان دعوة ماك الشريكي شريكه وقرار بينك لا جاء أول خاصي شركني أول ما بحثك بحثي شركك أول ما بتحث قاعدة كعامة عملنا وحال واقوال وأفكارنا اينا افعال مشتلان لما لم تنج حارة خارج منك يا واجبك يا حرام يا مكروه يا مضاح يا ملوك مستحى اشترك خل واجبه ديارة نيازة بأمر دايك وضعوك نيك من هالذيك اگر باوقو دايك اش اذا في او كواجب ووتيان بيك اخو ديارة مؤكدتر ابيد يعني انا صور الوقت باوقو دايك ديارة نيوانج بكنا ان غير ما يكذ في اصياني خو عنده واجب شكان اما رجل يشني اجي خو بهذا الواجب ابي من دو يش حلوا فكان مندوب مضاح مستحبه كان واجب مضاحقه كان واجب بعض مكروه وحرام نتوان بيقول هزار سالباركو دائك شده مكروه يا حرام بيجن بيكه هنج حكم ناظره هر مكروه هر حرام مكلفني من هرقات يعيينك لتعاطق هر مستحبه ومباكري اتلاح دويا ان اقول رب توائي مستحبه كان واجب مضاحقه كان واجب و انواعه بشكل بالغ بشكل اضافي و طبيعه الفرمانيه ليش بها ادبته تلفزيون يعني عيار قوي يا تشتي واجب وحلال امر باو قدائق لا يقرا ساعه كثير سؤالك أرى <أكبر> كشخص ميتواند بدرجات يعملي برصد أما ميتواند بدرجات فعليهين صديقين شهداء برصد عند رسول الله. أردت تذكر شواهد المسائل فعليهين شهداء صديقين. إذا كنارا لقارئي. دور سادع يشتم بدرجات يمانر إنسان ديني قرآني بكرة يك دو بتواري وجود تسليم ببو نشا سي حدك وكوائم كاني أبيد لخارج الواقعية الظنية ملتزم بالعملا بو نشا جاء أقرد كثير ملتزم بو بي نشا بو وجهت ديريشي لخارج أعمار ربتاري تصديقي أعواب جشت عمله ورسته ركيل أيون راسه كعمل كياج من ملتزم من بنبيل شاف و جاء مرتكله انحرافنا وجاء أبوي زور زور كمبو ونبو كا وثيل جارجار درويك يبو بيت بجرة ودرويك رأى من زمينا أو صديق كذا كاملا ملتزم ترى أو الإخوان أول شهيدة شهيدة يعني عليك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 من تلسевид محدودات يرباني وأنا الجزء لسع Wit default شهادت بالنسبةexisting چه you بابا be fairly taught indem it a AULJARен وين NB Shaheed? I need you to sell it! 7 hours 2 years to come back then in the annual episode by Rockwell Crypto today into the Supreme Kingdom Jirehs.be Donch Hillabay Jirehs.be Richah FatimaJO إRICHAWα ZSteph.be Richahia Kateimada.by Offer Shaheed.長a single Ts styluson Pochum.s 22 .we.exe track.etcun جو اي نسوي منهم مع الملك كان بين الاظهار بكره شنو بروانهم السيف لو باختيله او تخلوا باختيله اما ضد شهاده تشون شهادت ادي خاصه تكون غير معامله لذلك يا روي خوشي بعد يا نبي بن مالك صاحب صاحب مملكه كلمه قصيره على تاريخ بعمر خلاف او الشهاده انجام با او تبقى واحد يشهد ني ما دنا شاهد ذكرك كون الشد اخذ خلاف او انا متادف او ابو شهيد ام جالا اما جاریکله نوکلک آن کاره که اگر یارو خجولتی کشاورزی کشاورزی در ذل مکن خوب باشه. اما ایتل حق کرده کریتو نجات بود. اگر نه، ابر او دو شاهده ها در بیان باتر دادگاه لایب از دادگاه که و نیروی اجرایی وادا پاییم شهادت کتکران کنه و ولسر و سادر لعضب قريبا دو جاء جاء اصداد والمن...